سراب ضحكة الصفراء بلا رحمة ومالك الذاب حديث تدوس من القلب يا والمعنى تزور عيوننا نفحات وتموت عند الباب تذبح صادقا نياه وتسري في مواجعنا سابو ضحكة صفراء بلا رحمة وما الكذاب innia watsiri fi muwajan nisadad darb fi نجهى الظنون ونجرح البواب نمشي في طريق الصبع الليل الليل يصفعنا نجانينا البياض قلوبنا تضحك ولا ترتاب لو شمس الهجير تذير أملنا في مرابعنا نسد الدرب في وجه الظنون نجرح البواب نمشي في طريق الصبح الليل الليل يصفعنا مجاننا البياض قلوبنا تضحك ولا ترتاب لو شمس الهجير تذيب ملنا في مرابعنا نفيض خلاص نعطي من محبتنا بدون حساب حسب الناس كل الناس نسخه من طبائعنا نرش الدرب للنشوان والعينة نصير اهدا نبكي لابك المجروح نحر بكاه يدفعنا نفيض خلاص نعطي من بدون حساب حسب الناس كل الناس نسخى من طبايعنا نرش الدرب للنشوان والعين هنصير أهداء ونبكي لابك المجروح حربك يدفعنا سرق وحكة صفراء بلا رحمة وملكة ذا وحكة تدوس من الميار والعون والمعنى تزور احب النور لجل النور لو نورا واضر داب تحملنا عنانا لو ضرقنا في مدى معنا لنا فيها متل عليا سكن ومن النهار ثيار لنا من نفحة الطيبة الشدى والحي يا نحب النور لجل النور لو نورا غاضر ذا تحملنا عنانا لو غرقنا في دموعنا لنا فيها مته العليا سكن ومن النهار ثياب لنا من نفحه الطيب الشذا والحق يقنعنا سعر الله عدة صفراء بلا رحمة وما الكذاب وحدث تدوس مثل البياض والعون والمعنى تزور عيون بحصات جمية متسري في مواجعنا نعيش غراب بين الناس والمتنى نموت غراب تنسانا العيون الليلة جلسل وانها ضعنا غلط لكن وش الحيلة طبيعة والطبا غلاب نتوب وننقض التوبة ونور الصدق يتبعنا نعيش أغراب بين الناس وامتنا نموت أغراب تنسانا العيون الليلة جل سلوانها ضعنا غلط لكن وش الحيلة والطبع غلاب نتوب ننقض التوبة ونور الصدق يتبعنا <تصفيق>